Book 2 23 23 23 изучение تعلم اللغات الاجنبيه تعلم اللغات الاجنبيه كدسته учили испански اين تعلمت الاسبانيه اين تعلمت الاسبانيه можете ли هل تتكلم ايضا البرتغاليه هل تتكلم ايضا البرتغاليه دا говорю и نعم واتكلم ايضا شيئا من الايطاليه نعم О Айдан шей енминнал ицолиия. Мисля, че говорите много пре. Ара, накатата кълля му би шакелен же един Ара, ан Езиците са доста близки. اللغات متشابهه إلى حد ما. Асмога да ги разбирам добре. جيدا. استطيع ان أفهمها جيدا. Но لكن التكلم والكتابة شيء صعب. لكن التكلم والكتابه شيئا صعب. وما أزال اعمل اخطا كثيرة وما ازال اعمل اخطاء كثيرا. Моля, поправейте تصحح لي دائما. أرجو أن تصحح لي دائما. По до изношению тови نطقك جيد تماما. عندك لهجة بسيطة. عندك لهجة بسيطة. Разбира се, يستطيع الشخص ان يعرف من أين أنت يستطيع الشخص ان يعرف من اين انت كاكف اي مايتشينت ما هي لغتك الأم؟ ما هي لغتك الام بوستافاتي ازيكو هل أنت تتعلم في دورة لغوية؟ هل أمتا تتعلم في دورة لغات؟ كوي أجبنك إسبوزوتي؟ أي منهج تستعمل؟ أي منهج تستعمل؟ لا أعرف اسمه في الوقت الحالي لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. نسيت اسم زاغلافيته. العنوان لا يخطر على بالي. العنوان لا يخطر على بالي. زابرافيخكو. لقد نسيته للتو. لقد نسيته.